محلاها الزينه محلاها يا ربي Alighom tár و ما شاء الله على الخدين عليهم طارح وردين سالم وربيك في جسر شر العيل شاء الله على الخدين عليهم طارح واردين محلها زينة محلها الحسن والسحر معها ومنين جاي يا غزالي الله دارب بحالي ومنو جاي يا غزالي الله دارب بحالي Zali Allah dari ba mahla rabbi إن شاء الله للخدين